سبحان الذي أسرى بعبده بيلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرينه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا بِرِّيَتَامَن حَمَلْنَا عَنكُمْ ذَلِكَ يَتَمَنَّى مَن حَمَلَ مَا مَعَنُوهُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إسراء في الكتاب لجسدن من الأرض مرتين ولا فعل مولويا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في كتاب لجسدن. في الأرض مرتين ولتعلن أعلوا كبيرا فإذا جاء وحد أولا هما بعثنا عليكم عبادا لما أولي بحس شديد كجاسو خلال الديان فإذا جاء أعضوا أولاهما بعثنا عليكم عبادا لداء لي بأس شديد ميرا وكان وحدا مفعولا وكان وحدا مفعولا ثم رججنا دنكم ليك فَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْتَهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْتَهُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَمْدَدْتَهُمْ بِأَكْلٍ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاءت أَأَذُنِ الْآخِرَةِ لِيَسُوعَ يُذِ هَقُم وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَن وَلَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَأَذُنِ الْآخِرَةِ لِيَسُوعَ يُذِ هَقُم وَلِيَدْخُلُ كما دخلوه أورى مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أورى مرة وليتبروا ما هلو تكبيرا وليدخل المسجد جاء تمام دخلوا اروا ولا مأوى وليتذبوا على التكبر عسى ربكم ان يرحمكم عسى ان كنتم ان لا يرحمكم يا انستم مدما وَالنَّصْرُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَجَعَلَ مَا ظَنَنَّا مِنْ كَافِرٍ هَزْلًا وَجَعَلَهُ جَهَنَّمَ مَصِيرًا وَمَا ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصلاة الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَمَّنَ الذين, الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَمَّنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويدع الإنسان بالشذوذ عنه بالخير، ويدع الإنسان بالشذوذ عنه بالخير، وكان الإنسان وحده كان الإنسان عدولاً، وجعل الليل و النهار آيتين، وجعل الليل و النهار آيتين، فما حولنا؟ جعلنا آية, آية الليل وجعلنا آية ما هارم غصيرة، فما حولنا آية الليل وجعلنا آية ما هارم وجعلنا النهار مبصرة لتبكه فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبكه فضلا من ربكم لتبثه فظلم من ربكم ولتعلمه عدد, عدد السنين والحساب لتبثه فظلم من ربكم ولتعلمه عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وَقُلْ يَا إِن سَانَ الْزَّمْنَ وَطَائِرَهُ فِي عُرُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَينِ الْقَهُمَانِ صُورَةً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 سيك اليوم عليك حسناً، من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وَأَنَّ بَلَّى إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذْرُو حَاثِرَةٌ الزَّرَأُ أُخْرَى وَلَا تَذْرُو حَاثِرَةٌ الزَّرَأُ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها وَإِذَا أَرْدَى الْآلَاءَ أَمْرِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا بُطْأَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا أَمْ نَامُوا مُضْرَفِينَ فِيهَا, فيها فَحَ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِي أَيْدَاهُ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَجْلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ غَيْرَ كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن رعي عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ما يصلها أجعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلها ثم جعلنا له وجهن ما لا يسمى مذموم من مدحوه ثم دعنا له وجهن لما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مسكونا. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمدها ما ربك محظورة وما كان طاو ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا ضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقلولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقلولا وقضى ألا إلا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقَدْ رَبَّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَدْ رَبَّكَ يبلغنا إن ذك الكبار أحدهما أو كلاهما، إن يبلغنا إن ذك الكبار أحدهما أو كلاهما أو كلاهما. أو كلاهما فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أَوْ كَلِمَةً طَيِّبَةً فَإِن كَرِهْتُمُ احفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ودياه صغيرا احفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب يا لي صغيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وَأْتِ الزَّكَاةَ وَأَمْسِكُوا النَّفْسَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَمْسِكُوا النَّفْسَ عَلَىٰ طَاعَةِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفراً. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ أَنْهُمْ بِتِغَاءِ رَحْمَتِ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَكُلَّهُمْ قَوْلٌ مِنْ وَإِنْ لَا تَعْرِضَنَّ عَنْهُ لَذِرَارًا رَّحْمَةٍ ۚ يَرْحَمُكَ تَجِدُهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا لَّيِّنًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البس ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البس ولا تبسطها كل البسط فتقعد مالوما محسورا ولا تبتسطها كل البسط فتقعد مالوما محسورا, محسورا ان رب بَنَاءَ يَا دَسُوطَ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُضِ إِنَّ رَبَّكَ يَا دَسُوطَ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُضِ إِنَّهُ كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاك وَلَا تقترون أولادكم خَشْيَةَ إلا نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ان قتلهم كان خطا كبيرا ولا تنقرض الذنبا ولا تفرض الذنبا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفر ذلتي حرم الله الا بالله الحق ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل له لومه فقد جعلنا له يسرقان فلا يسرف في القتل وله الظلم مظلوما فقد جلل يالي يريد القتال فلا يسرف للقتل <تصفيق> كان منصور، إنه كان منصور، ولا تقربوا من اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ السد. ولا تقربوا ما يلي فيه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أسده وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إن العهد مكان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاص المستقيم وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن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 السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمس في الأرض مرحا. إنك لن تخرق الأرض، لن تبلغ الجبال طولا. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ لَنْ تَمْلُوَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْوُوهَا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّ جَمَعَ كُتُبُهَا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ذَلِكَ مِنْ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم اِذْ رَبُّكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا رَّبَّكُم لَّبِذِينَ وَاتَّخَذَ مِنْهَا الْمَلَائِكَةَ إِلَهُاتٍ إِن لا تقولون قولا عظيما إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكوا وما يزيدهم إلا مفورة وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَمَا يَذِكْرُونَ إِلَّا لَهُ ۚ قُلْ لَئِنْ جَمَعَ نَحْوَ اللَّهِ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولوها إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سُلْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوٌّ كَبِيراً سُلْحَانَ الرَّوَّةَ عَالَىٰ يَقُولُونَ عُلُوٌّ كَبِيراً تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ سبع والأرض وما فيهم تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تف قَوْلُنَا تَسْبِيحُهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا إِلَّا يَرْضَى رَبُّهُمْ قَضَاهُ وَلَا كِنَّتْهُ لَتَقَهُ تَسْبِيحُهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إنه كان حليماً وطوراً وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وإذا قرأت يَقُولُ أَنَّا دَعَانا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآخِرَةِ حَجَّابًا نَسْتُورَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ أهوه في أذانهم وقرع، وجعل على قلوبهم أجن لدن أعينه، أهوه في أذانهم وقرع، وإذا ذكوت رب. ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا بكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى نحن أعلم بما الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضره لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا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 او حديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم او خلقا فَمَا يَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَنَا كَانَ وَلَمْ يَرَوْا فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَنَا أَرَاكُمْ فَسَيُنْذِرُونَ إِلَيْكَ أُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ فَسَيُنْذِرُونَ إِلَيْكَ أُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا عسى أن يكون قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون تَجِئُونَ مِنَّا بِحَمْدٍ وَثَنَاءٍ يُنَائِي عَنَّا قَلِيلًا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُونَ لَئِنَّ اللَّهَ هُوَ أَحْسَنُ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُونَ لَئِنَّهُ هُوَ أَحْسَنُ إِنَّ إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان كان للإنسان ربكم أعلم بكم إن يسأ يرحمكم أو إن يسأ يعذبكم ربكم أعلم بكم إن يسأ يرحمكم أو إن يسأ يعذبكم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا يَرْبُكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ وكَأَعْلَمُ بِأَنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا لَآدًا زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويؤذون رحمته ويخافون عذابه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي طَارَهُ وَلَا رَجُونَ رَحْمَتَهُ وَقَارُوا عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا مِمَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ إِلَّا نَحْنُ مُلْقِيهَا قَدْ بَدَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كتاب مسطورة كان ذلك بالكتاب مسطورة وما من غنى ذَمُدًا مَا قَتَمُوا بِصِيرَتَهُمْ ثَمَّ وَلَمْ يُبْهِ وَأَعْتَنَ ذَمُدًا مَا قَتَمُوا بِصِيرَتَهُمْ ثَمَّ وَلَمْ يُبْهِ وَمَا نُزِّلَ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وما نرسل بالآيات إلا تخريبا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس في نَتَلِّنَ مَسْ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ إِلَّا فِي نَتَلِّنَ نَذِ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا سَجَدَ لِلَّهِ إِنَّهُ إِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَنَخْلُقَ ثَقِيلًا قُل لَّأَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كُنْتَ عَلَيَّ لَئِن أَضْرُرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قال أرأيتك هذا الذي جرعت عليّ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنيك أن ذريته قليلا لا ان اخفض قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا قال تَفْزَزْ مَنْ سَتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِيلِكَ وَتَفْزَزْ مَنْ سَتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ ورجلك. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وأجلب إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فَا بِرَبِّكَ وَكِيلَا وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلَا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ رَبُّكُمُ الَّذِي جينكم الفلك في البحر لتلتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما وإذا مسكوا بالر في البحر ظلما تدعون إلا إياه وإذا مسكوا بالر في البحر ظلما تدعون إلا إياه فلم جاؤم إلى البر أعربتم فلم نجاؤم إلى البر أعربتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفور. افَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْطَفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم لا يُنزل عليكم قاصفًا من الريح فيورقكم بما كفرتم فلونزل عليكم قاصفًا من ال فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَثُرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا فَيُغْرِقَكُم جِنَاتا تَفَجَّرُ لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ولقد كرمنا بني ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضلا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم يوم ندعو كل أنس بامامه يوم ندعو كل أنس بامامه فمن أُتي كتابه بيمنه فأولى يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فمن أوسي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن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 عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ تبتري علينا غيره وإذا لتقذوك خليلا لتبتري علينا غيره وإذا لتقذوك خليلا ولو لفبتناك لقريت تتركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا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 وإن كذلّا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإن كذلّا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ليُخ. ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سن سنتمن قد أرسلنا قبلك من رسولنا سنتمن قد أرسلنا قبلك من رسولها ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنت تنا تحويلة أقيم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقيم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقر إن قُرآن الفجر كان مشهودا، إن قُرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتَهَجَّبِهِ نافِلَتَكَ عسائِيَ بعثك رب بو كَمَا صَامَ مَحْمُودا وَلِلَّذِينَ بَتَّجَّلَ بِهِ نَفِرَتَ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودا وَقُرَّةً أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق و... وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخرجني مخرج صدق وجعل وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.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 إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا أبي جانبه، وإذا أنعمنا على الإنسان أعوض ونا أبي جانبه، وإذا مسه الشر كان يأوسا. اِذَا مَلَكَهُ الشَّرُّ كَانَ يَبُوثَا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا قُلْ كُلٌّ عَنِ عَلَٰ شَاكِلَتِهِ ربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا، كل ظهور من أمر ربي وما أودت من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهب النذل الذي. رحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا لا تن ربك إلا رحم من ربك إن تظله كان عليك كبيرا إن تظله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والدن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بعض ضئرا لا يأتون بنسله ولو كان بعضهم لبعض ضئرا ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثلا وَلَا قَاهِرَ صَرْفُ ولن نؤمن لغقيك أو يكون لك بيت من زقرف أو توقع في السماء ولن نؤمن لغقيك أو توقع في السماء إِذْ كَانَتْ تُنَزَّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ أَوْ تَرْقَاهُ كَنَا قلت سبحان ربي هل كنت إلا بشر ورسول قلت سبحان ربي هل كنت إلا بشر ورسول وما بنى الناس أن يؤمن وَمَا كَانَ لِنَاسٍ أَن يُؤْمِنُوا إِذَا أَتَاهُمْ الْهُدَى إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَغَى اللَّهُ بِشَرٍّ وَسُولًا ملائكة يمسون مطمئنين لنزلنا عليهم قل كان بالأرض ملائكة جاء ما انكن رسولا لمذلني عليهم ان جاء ما لمك الرسولا كل كتاب الله شهيدا بيني وبينك سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ إِنَّهُ كَانَ عِبَادَهُ خَاشِعِينَ ومن يهدي, الله فهو المهتد ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء كي في على كلما خبت زدناهم سعيرا ما هوهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء كفروا بآياتنا وقالوا ذلك جزاؤهم لأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا قَنَّ جَدِيدًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا نَارًا وَمَكَثْنَا بِآيَةٍ إِنَّا لَمَذُرُونَ قَالُوا قَنَّ جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابدلوا لمون الا كفورا قادر على ان قَادِرٌ لَّهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا يَعْدِلُ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُبُورًا قُل لَّهُ أَنتم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُ أنتم خشية الإنفاق. قل لو أنتم تملكون خزاء إذا رحمة ربي إذا لامتكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطرا. وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني وقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مستورا فاسأل مني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا إلا رب السماوات والأرض بطارا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا القارث الجدى ويقولون سبحان ربنا إن كان رَبِّنَا ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا يخلون للأذقان يبنكون ويزدهم خشوعا ويخلون للأذقان يبنكون ويزدهم خشوعا قل دع الله أو دع رحمن قل دع الله فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يستخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 كبره تكبرا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذنّ وكبره تكبرا.